أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية فجاء الوالد فقال احلق اللحية حينئذ تعارض أمران تعارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع أمر الوالد لماذا يجور الوالد على أمر النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يجور حينئذ يأتي الشاب يسكفتي فنفتيه بالفتوى الآتية الاب يقول له إذا لم تحلق أخرج من البيت فنقول له أطيع ربك وأطع أباك لا تحلق لحياتك وأخرج من البيت لا تجلس في البيت على رغم والدك لأن خروجك من البيت مستطاع ويطاط فلا تخالف أمره إذ أمرك بالخروج إذا أطع عمر والدك واخرج من البيت وأطع عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحلق لكن كثير من الناس يجور على حق النبي صلى الله عليه وسلم في التشريع وهذا لا يجوز